الادي قول عن اللي سافروا موات شالوا خواته ما اشي يا ليتهم وياك بالبا بالبريات ولا روح حسرم يسراء فوق المعاز